الإضافة نوننت للإعراب أو تنوينا مما تضيف حرفك سينا وثاني يجر الرنو من أو في إذا لم يصلح اللذاك واللام خذا لما سوى ذينك وحصص أولا أو اعطه التعريف بالذي تلا وإن يشابه المضاف يفعل وصنف عن تنكيره يعزلوا ترب راجين عظيم الامل مروع القلب قليل الحيل وذي الاضافه اسمها لفظيه وتلك محضه ومعنويه ووصل القلب ذا المضاف مغتفر ان وصلت بالثاني كالجعد الشعر او بالذي له اضيف الثاني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 اختر بنا متلو فعل بنيا وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنا فلن يفندا والزموا إذا إضافة إلى جمل لفعال كهن إذا اعتلا لمفهم اثنين معرف بلا تفوق أضيف كلتا وكلا ولا تضف لمفرد معرفي أي وان كررتها فأضفي أو تنوي لجزة وخصوصا بالمعرفة موصولة أي وبالعكس الصفه وان تكن شطا أو استفهاما ومطلقا كمل بها الكلاما وألزموا إضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنهم نذر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 وما يلي المضاف فياتي خلفا عنه في الاعراب اذا ما حذف وربما جر الذي ابقا كما فكان قبل حذف ما تقدم لكن بشرط ان يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف ويحذف الثاني فيبقى الاول كحاله اذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأولى فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعول نوظفا أجز ولم يعب فصل يمين واضطرارا نوجدا بأجنبي أو بنعت أو ندا